24. cüz, 461. yüz sayfa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه في جهنم ما سأل الكافرين والذي جاء وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Niyta sirallahu anhum as-sallazi aminu ve yudziiyuhum ecruhum bi ahsanillazi kanu ya'malun aleysa ve yukhawifunaka billezina min dunihi ve men yuzlilillahu fe ma lahu min had ve men yahdilillahu وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أو, أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يقوم قَوْمِ على عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عذاب يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عليه عذاب مُقِيمٌ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتداف لنفسه وما ظل فإنما يظل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفسي حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرزل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا, أم اتخذوا من دون الله شفعة، قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطلون كل لله الشفعة جميعا لهم السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاضر السماوات والأرض عان والغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهم معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان الظرو دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم هم بمعدزين. أَوَلَمْ يعلموا أن الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء يَشَاءُ إن في ذلك ذَلِكَ لقوم لِقَوْمٍ يؤمن واليعبل الذين أصروا على أننفسهم لا تقبوا من الرحمة الله إن الله يفرّ جميع إن الله يفرّ بجميععة إنهم هو الغفور الرحلم وأنيبوا إلى ربكم أسلله من قبل العيات يكم العذاب ثم لا مصرون والتبع أحسنماكمزل إليكم منربكم من قبل العيات يكم العذاب باوتتم وأآ لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هلين الك من المتقين أو تقول حِينَ تَرَى عذاب لَوْ أَنَّ كات فكون من المحسنين بلا قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبرة كون من الكافين وويوم القيامة ت الذي كذب على الله مجهم مدة عليه الله في جهنا مص للمتكبرين أليس في جهما مس لل المتكبرين ويجلهم الذي التقا لا يهم مشروع ولاهم يحزن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أنحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدواكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضوئات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون فيحاف الصور فصعق وما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله الأرض ما شاء اللهم ثم نصخفيه أخرااص إذاهم قيا هي ظور وأشرقةة الأرض بن ردها ووضي عن كتاب دي أابنبيين والشهداء مقوضيا بينهمحققوبهم لا يفل وت كلنا السما عمللة وه عن بما يفعل ووسقال نذنا إلى ج زمرا حتى إذا جها فحت أبواابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم منكم يتنون آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة عذاب على الكافرين وَإِنَّ دَاخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا سَبِيلًا لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَيِّبَةٌ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ وَتَجَلَّىٰ عَلَيْهِمْ حَفِيظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bismillahi r-Rahmani r Hamim. Tanzilü'l Kitab min Allahı Al-Aziz al wa qabil al-Taub. Shiddil al La ilaha illa Wa ilahihi al-Ma'sir. fi ayaatillahi illa al-lazin kafar. Fala yawron kat qalbhum fi al-Bilad. Kalzabat qablhum qanunhi. Wal-Ahzab min baghimuha. Tukul umma mirasulihim. Ya'uzuhu. Wajadilu bilba'dil. Li dhihu bihi al-Haq. Fa'axudthum. kana alal يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وطيهم عذابا جحيم ربنا وآليهم جنة عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقِهم السهيئات وما تقصي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون ألم أقل الله أكبر مما تقولون أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أما اثنتين وأحييتنا اثنتين فيعترفنا بذنبنا ساعد إلى خروج من سبيل ذلك بما أنه إذا دعى الله وحده كفرتم يشرف به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فنعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات الزو العرش الروح من أمره على ما يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك يوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس مما بسبت لظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين من حميم ولا شفيع يضاع يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من لا يقضون بشيء إن, إن الله هو السميع البخير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذل بهم و كان لهم من الله مباقر. ذانك بأنهم كانت تأتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنهم قويون شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا و سلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فقالوا ساخر كذاب. فلما جاءهم الحق من عندنا قال قتُل الذين آمنوا معه والسحّيون سأهم وما كيد في ضلال ve ısa rıgân ızârî ıqatul mûsa وللاد عربه أخاف أن يبد لدِينَكُم أو أن يظهِرَ في الأرض الفساد وقال مُوسى إني عزتُ بربِي وربِّكُم من كل متكبر لا يُمن بَيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتَقَتُّونَ رجلاً أي يقول ربَّي الله وقد جاءكم بالبيانات من ربِّكُم وإنّك كاذبٌ فعليه كذبه وإنّك صادقٌ يصيبكم بعض الذي يعذبكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا طملاك وقال اليوم الظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوحي وعاد وثمد والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وما يضلل الله فما له من هاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يَا مُوسَى فِيمَا قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِن بَعَثَهُ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا فَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مِّنَ الرَّطَبِ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ رَسُولٍ آتَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلُ وَتَنَازَعُوا فَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَعَذَابٌ Asbaba as-samawati fayattani'a ila ilahi Musa wa inni la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 وَيَمَامُ مِمَّنْ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأُشْرِكَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لي بِهِ بِعِلْمٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَن تَدْعُونَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ هُدًى فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ إلى الله اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله اللَّهُ ما مَا كَرِهُوا قَبِيلاً فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ أَن نُّعْرَضَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذَا يُتَوَجَّأُ حَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ لكم لَكُمْ تَبَعًا فَأَلَنْ تَمُرُّنَّ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كنوا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لنا أصور رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعلى الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله يوالي صوان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببال وجهه فاسعد بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يسلب العما والبصير والذين آمنوا من الصالحات وللمسيئ قليلا ما تتذكرون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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون ميدون الله لما جاءني البينات من الربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندع من قبل شيئا كذالك يظل الله كافرا ذلك مما كنتم تفرحون في الأرض بالغير الحق وما كنتم تمرحون يدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسم الله المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوّفّيكنك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من قبلك مِنْهُمْ ما من قَصَصْنَا عليك ومنهم مَنْ لم نَقْصُصْ عليك وما كان الرسول أَنْ يأتي بآية إلا إِلَّا الله اللَّهِ فَإِذَا جاء أمر الله قضية بالحق وخسر اللَّهِ قُضِيَ وخسر هنالك المبطلون Allah اللَّهُ جعل لكم الأعوام لترقوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلووا عليها حاجة في صلوركم عليها وعلى الفلك تحملون آياته فأي آيات الله تُنكرن الأرض فما أونا عنهم ما كانوا يكتبل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرفعوا بما عيدهم من العلم وحقهم ما كانوا به يساهزين فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وحسر هنالك الكافرون Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minar rahim kitabun fassalat ayatihi qur'anan arabiyyal liqaumi alamud bashira wa nadhira faa'rad aktharuhum fa hum la yasmaun wa qalu qulubuna fi aknatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina wa qurun wa mim bainina wa bainika hajamu fa'amal inna na'amil wal inna ma ana basharum mislukukum yuha ilayya annama ilahu kum wa hal mustaqimu ilayhi wa tastaghfirun wa waylul lil la bil الصالحات لهم أجر غير ممنون قل لا تفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آدادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسع من فلطها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين ثم السواء للسماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سَبْعَ سماوات في يَوْمَيْنِ وأوحى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أمرها وزينا السَّمَاءَ الدنيا بِمَصَابِيحَ وحفظا ذلك تطرير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنزرتكم صائقة مثل صائقة عاد وسمور إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل منائكتا فإنا بما أرسلتم به عاد في الحق من أشد أن الله الذي هو أشد منهم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 وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسؤل لهم وإن يسعتهم فما هم من المعتبين وقيضنا لهم طرنا أفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أممٍ قنخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تولبون فلنزيق أن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون. زانك جزا وعاد إن له النار لهم فيها دار خلد بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي حلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عيد ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنهم على كل شيء قدير إن الذين ينحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن أم يأتي عاملا يوم القيامة يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباغل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حمير ما يقال لك إلا ما قد ضيل للرسل من إن ربك لزو مغفرة وزو عطاب ألم ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته آه عجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرواه عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقل آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل الصالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد